بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لامر. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذوهم يأكلوا ويتمتعوا ويُلهِمُ الأمل، فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قوة إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخر.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 وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السمون وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فقعوا لَهُ سَاجِدِينَ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 هم امسنون قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين قال ربي فانضرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنذرين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 إلا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فَلَمَّا جَاءَ آلُ لوطن الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ جئناك بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ من الليل والتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد ومض حيث تؤمرون وقضينا ضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين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 أنتم فاعلين لامرك إنهم لفي سكرتهم يعمون فأخذتهم صيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وانقرنا عليهم حجارة من سجيل إن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 ذا النذير المبين كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عضين فوربك لنسالنهم اجمعين اما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يضيق صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ